الله إن الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك <تصفيق> الرد I've belong to the Oh, no. We hebben een nieuwe Oh, <laughs> uh <laughs> انجلون ونا مصيصا صندوقنا وكنهنا والذين يؤمنون بالآل والصدق <تصفيق> الذي بيننا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحوى Thank you. What? Oh. ZANG EN موسوعه <تصفيق> النابلسي Voilà de Dieu رضى <تصفيق> الله All yeah. Ah! وهو <تصفيق> والمنن لا لقوم قومي <تصفيق> يا الذي خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخذ من طلعها Wat EN ¡Gracias! woo